Al-Barek شهر سفا وشواقني يا صاحبي قال وإنه سيّل الدير ونسجع الحزن والحيرة الطوّقني والعالم استانست وأنا مع الحيرة أدى رسالات وسيلة الهم غرّقني والغيم نوّخ على ربعي تباشير من يم ما هملا ورفي في البرق يلحقني وجدي على هم سحب يشعل الغيره البرق اللي شهر سيفه وشوقني يا صاحبي قالا قلنا سياله ديره ونسجع الحزن والحيره تطوقني والعالم استان ست مع الحيره يا الله بغيث بوكرهته فقدني اضحك لها العرض من فرحت بواكيرة طبيعي وفيها ذهب الفكر تسرقني والبالي لا مره تعشت فكيره البر قال لي شهر سيفا وشواقني يا صاحبي قال لنا سياله كثيره ونسجع الحزن والحيره تطوقني والعالم استان وانا مع القيره وانا تحرى العلوم اللي تعلقني على جنح الأمان يا الله الخير سبقت لحلامي واللهفة تسابقني والقلبي لو ما شكتك في تعبيره الفارق اللي شهر سفا وشواقني يا صاحبي قال وانه سيالتي ديره وانا سجع الحزن والحيره تطوقني والعالم استان ست مع الكيره يا صاحبي لا تزيد الهم يروقني ابطلبك سام وخير وفضهه سيره لتلومني داري أعشقها وتعشقني شعوري فوق الخيال وصعب تفسيره البارق اللي شهر سفا وشواقني يا صاحبي قال وإنه سيّلتير ونسجع الحزن والحيرة اطوّقني والعالم استانست وأنا مع الحزن لو فارقتني غلاها ما يفارقني يمدني يا أمها الهاجس وتصوير والبارق اللي يغربني ويشرقني سي الفياضة الخاف وقوع مني خيرا تكفى ترى بزودي ضايق لا تضايقني تكفيني يا ذكريات غربة الديرة والبارق اللي شهر سفا وشواقني يا صاحبي قال وإنه سيّل الديرة